قادر قادرون من كل أرض يملون من كل بيت يخرجون من كل أرض يملون من كل بيت يخرجون وطول القطع شقذون وبعزمهم طاب الملوون وطول القطع شقذون وبعزمهم طاب الملوون قادرون قادرون قادر قادر قادر، آيلو آيلو آيلو، مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. أوه أوه يا جسر الأحذار، أوه يا قيد السجاد، الله أوه يا جسر الأحذار، أوه يا قيد السجاد. من بين عشرة القبور من فوق أشواط الأمور. لأشباب الحضور من فوق أشواف الحضور قادمون قادمون قادمون آئدون آئدون آئدون آئدون آئدون آئدون مسلمون مسلمون مسلمون أمة قطال قطع الغيار، أمة هو احترق الشدا، أمة هو قطع الغيار، أمة هو احترق الشدا، أمة الكوارث والضدات، أمة المات والعدات، أمة الكوارث والضدات أمة المات والعدات أمة الكوارث muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun